وابن عطيل وغيره يقولون هو اللفظ المفيد فائدة يحصل السكوت عليها هو اللفظ المفيد فائدة يحصل السكوت عليها ولذلك قال ابن مالك رحمه الله كلامنا لفظ مفيد كلامنا لفظ مفيد فاستقم هنا اشار الى الكلام اشار الى اللفظ واشار الى الافاده شار الى اللفظ واشار الى الافاده واما قول ابن عقيل يحصل السكوت عليها نعم فهذا يفهم من كلام ابن مالك في قوله كاستقم لان كلمه استقم هنا يحصل السكوت يحصل السكوت عليه يحصل السكوت عليه ولا مشاهده في الاصطلاح قولنا الكلام هو اللفظ المفيد أو المركب المفيد بالوضع. قولنا اللفظ اللفظ هنا يشمل الصوت. يشمل الصوت المكون من حرف أو حرفين أو أكثر من حروف الهجاء المبتدا بالالف والمقتامة بيا والمقتامة بالياء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 الإشارة والكتابة والرموز وما شابه ذلك هذه كلها ليست ليست لفظا هذه كلها ليست لفظاً وهذا معلوم عند أهل اللغة وفيه رد على الأشاعرة وغيرهم ممن يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس أو المعنى القائم بالذات لأن الأشاعرة يقولون ان كلام الله عز هو المعنى النفسي المعنى النفسي كما مر معنا سابقا يقولون هو معنى قائم بالذات الالهيه انعبر عنه معنى النفسي قائم بالذات الالهيه وهو الخبر الامر والنهي والخبر والاستخبار وهو الامر والنهي والخبر والاستخبار انعبر عنه بالعربيه كان قرآن وإن عبر عنه بالعبرية كان ثورات وإن عبر عنه بالسريانية كان انجيلا هذا هو كلام هذا هو كلام الاشاعره فيما يتعلق بكلام الله عز وجل وهذا كلام باطل وهذا قول قول باطل كما مر معنا سابقا في شرح سابقا في شرح حائيه ابطال قول الاشاعره وغيرهم فيما يتعلق بكلام الله عز وجل ولكن المراد من ايراد قول الأشاعر هنا لأن أكثر أهم الأصول المتكلمين وكان لهم زيف فيما يتعلق بتعريف القرآن الذي هو مبحث من مباحث أصول الفقه وكذلك أيضا فيما يتعلق بالأمر في باب الأمر كما سياتي لأنهم يقولون إن الأمر ينقسم من قسمين امر نفسي وأمر لفظي فالامر النفسي هو ما ذكرواه في التعريف، وأما الأمر اللفظي فهو ما كان، نعم، منطوقا بحروف وأصوات، كالأمر والنهي وغيره، وهذا سيأتي إن شاء الله في باب الأمر. الشاهد أن هذا فيه رد على على أن ما كان من باب الكتابات او الرموز، نعم، او الإشارة أو المعنى النفسي فإنه لا يعد فانه لا يعد كلاما، فإنه لا يعد كلاما. أما من جهة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 أن تكلم الناس ثلاثة ليالي زوية فهنا استجاب نعم للأمر فقال في الآية الأخرى فأوحى إليهم إليه بالإشارة أنسب بحبكة وعشية فهنا ما سماه كلاما هنا ما سماه كلاما ومثل هذا باتفاق أهل العلم أن الإنسان إذا نذر أن يتكلم وأشار إشارة فإنه لا يحمد فإنه لا يحمد كذلك قال تعالى في قصة مريم اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا ثم قال فاشارت اليه قال فاشارت اليه فدل على ان الاشاره ليست ليست كلاما ليست كلام و الكلام لا بد ان يكون بلفظ لا بد ان يكون بلفظ وهؤلاء هؤلاء وغيرهم غيرهم فهم يستدلون بادله منها مثلا قوله تعالى ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول فحديث النفس سماه سماه قولا وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في بيعه ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال وزورت في نفسي كلاما وزورت في نفسي كلاما وما تحدث به وما ذلك سماه كلاما فهؤلاء يقولون إن حديث النفس هو كلام ولذلك قالوا عن كلام الله إنه معنى قائم بالنفس معنى قائم بالذات الإلهية لكن نقول هذا حتى ولو قيل كلام سمي كلاما أو قولا فإنه ما سمي كلاما أو قولا إلا مع التقييد قوله تعالى ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول هنا عرفنا انه حديث نفس بالتقيد لانه قال ايش في انفسهم لكن لو قال ويقولون لولا يعذبنا الله بما نقول على ماذا يحمل هل يحمل على الكلام النفسي لا يحمل على الكلام يحمل على الكلام الظاهر يحمل على الكلام الظاهر كذلك قول عمر ودورت لو قال دورت كلاما هل يفهم من الكلام النفس؟ لا يفهم إذن لا يسمى الكلام، كلام النفس أو حديث النفس إلا الا إذا قيد، الا اذا قيد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عفا لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. ما لن تتكلم أو تعمل به يعني حديث النفس لا يضر طالما أن الإنسان لم يتكلم. ولم يعمل ولم يعمل به في الواقع إذن هذا هو القيد الاول نعم في قولنا هو اللفظ كلام واللفظ وفيه رد على من على الاشاعره